أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ka <laughs> Thank to done وَاَن اَقِيمَ الصَّلَاةَ وَاَن اُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَاَن يَصْبِرُوا فِي الْبَأْسَاءِ وَنَتَّقُ نَبْنَ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَلَا تَدَعُوا مِن دُونِ اللَّهِ فإن فإن وإن فعلت فإن جائدًا من النوارين وإن ينفسك الله بضره فلا كاشفته و غلغه الله سبحانه و تعالى وان نريد لك خير فان الله وَإِمْسَكَنَ ٱللَّهُ بِغَ xo'irim falan وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَعِندَهُ هُوَ الْخَيْرُ تدافعنا ما يا تدينا سي الله قل يا ما موقا الى ان تصبر قد يا Uliyə بغما يوحى إليك واصبر قدام